Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin, al-Rahman al-Rahim, Malik al mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتناك كلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيطا Qalidin fiya, ma dama tis semaوات والارض إلَّا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد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 عبادون إلا كما يعبد آبائهم من قبل وإن لم وفوا نصيبهم غير مقصود ولقد أتينا موسى الكتاب فخط لففي ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الرِّيْبُ وَإِنَّ كُلَّ لَمْ مَا رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَذِينَ فاستقِم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعو إنّه بما تعملون بصير ولا تركو إلى الذين غلّموا فتمسّكوا وما لكم من دون الله وما لكم من لله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك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 واتبع الذين ظلموا ما أترحوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِن ونعملون وانتظروا إن منتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عم Köszönöm